بسم الله الرحمن الرحيم واسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إني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 116. لحبك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين